كأن لم يغنوا فيها كأن لم يغنوا فيها الا ان ثمود كفروا ربهم الا, كفروا ربهم ألا بعدا لثمود, ألا بعدا لثمود